بسم الله الرحمن الرحيم أدرك ووضعنا عنك ذسرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغب الله أكبر